لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فلا معبود بحق سواه وهو الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة فالرحمن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يدل على الصفة التي ترجع إليه والرحيم يدل على الرحمة الواصلة للعباد وكثير من المفسرين يفرقون بينهما بغير ذلك فبعضهم يقول إن الرحمن هو ذو الرحمة العامة والرحيم هو الرحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة ولكن جاء وصفه بالرحيم ب... بكل الخلق إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالناس بكل الناس وعلى كل حال العلماء يقولون بأن الرحمن أبلغ من الرحيم لأنه معدول به عن نظائره في الوزن والصيغة قد مضى الكلام على هذا في البسملة والفاتحة الرحمن على وزن فعلان تقول رحم يرحم فهو رحيم فهنا قال الرحمن فنظائره أن يقال على وزن فعيل يقال فعيل فهنا قال الرحمن فعدل به في الوزن فهذا أبلغ كما يقول ابن جرير رحمه الله هذا من جهة الصيغة كذلك هذه الصيغة تدل على الامتلاء كما يقال غضبان وشبعان وعطشان ونحو ذلك تدل على الامتلاء فهي أبلغ في الدلاله على صفة الرحمة وهذا التعقيب بعد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو قوله إله واحد يدل على انفراده تبارك وتعالى بإلهيته ورببيته وأسمائه وصفاته ولكنه أكد ذلك بقوله إله واحد لا إله إلا هو وهذه أقوى صيغة من صيغ الحصر أقوى صيغ على الإطلاق فالحصر في اللغة العربية هي النفي والاستثناء لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سوى فجاءت بها كلمة التوحيد وجاء ذلك بعد قوله إله واحد هذا زيادة في توكيد هذا المعنى الذي هو أصل الأصول هذا هو مبنى الاعتقاد وأساسه وهو أول واجب على المكلف توحيد الله تبارك وتعالى وهو آخر ما يخرج به من الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو مفتاح الجنة والله تبارك وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من المعاني الصحيحه التي ذكرت فيه أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا إله إلا الله يرتفع بها العمل فمن دونها لا تقبل الأعمال وبها يعصم المرء دمه وماله فهي أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جميع الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى هذه الكلمة فهي أعظم كلمة وأصدق كلمة لا إله إلا هو فلا شك أن مثل هذا يستحق التوكيد والتوثيق والتكرار والإعادة لما في ضمنه من الأهمية أهم كلمة وأجل كلمة فجاء بهذه المؤكدات الدالة على حصر الالهيه به سبحانه وتعالى نصا بعد نص وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى بعده الرحمن الرحيم فهذا المعبود هذا الإله الذي نعبده موصوف بالرحمة العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وقد استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات الرحمن على العرش استوى فالله تبارك وتعالى رحيم بعباده لا يخلو العبد في حال من أحواله من رحمة من الله وألطاف ومهما حول العبد نظره فإنه يرى آثار هذه الرحمة وقد قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك فهذا أيها الأحبة كل ما بنا من خير وألطاف فهو من رحمته فهذا التعقيب بعد ذكر الإلهية يفيد أن هذا المعبود أنه رحيم بعباده وذلك يجذب النفوس إلى عبادته فتحبه وتألهه القلوب وكون القلوب تألهه فإن هذا يتضمن المحبة والتعظيم والإجلال والذل له سبحانه وتعالى فالعلاقة بين العبد والرب ليست علاقة خوف وليست مجرد علاقة تعظيم بل هو خوف وتعظيم وإجلال ومحبة ورجاء فإذا تعرف الله تبارك وتعالى لعباده بأنه هو الرحمن الرحيم فذلك يستدعي محبتهم من جهة ويستدعي رجاءهم أن هذا الرحيم لا يقنطون ولا ييأسون من رحمته مهما تعاظمت ذنوبهم فرحمته تبارك وتعالى أوسع وإذا وقع بهم المكروه تذكروا أنه الرحيم مهما كانت رحمه الانسان باهله او ولده فإن الله تبارك وتعالى ارحم بهم منه ارحم من الوالده بولدها وما ظنكم برحمه الوالده لولدها فحينما يمس الانسان الضر او يقع له بليه ومصيبه ومكروه يتذكر انها جاءت من ارحم الراحمين أرحم به من نفسه وأرحم به من أهله وفائه أرحم به من أمه ومن أرحم الناس به جاءت من الرحمن الرحيم فإذا عرف هذا اطمأن وسكنت نفسه وعلم أن الله تبارك وتعالى لم يرسل ذلك إليه ليكسره ويهلكه وإنما أرسل ذلك إليه ليرفعه وليمحصه وليطيبه وليخلصه من الاكدار فيصل إلى المنازل والدرجات العالية التي لو اطلع عليها لعرف أن ذلك من النعم التي ساقها الله إليه هكذا تكون العلاقة بين العبد وربه علاقة عباده ومحبة وتعظيم وخوف ورجاء وإجلال كل ذلك فيتوكل عليه ويثق به ويحسن ظنه بربه جل جلاله وتقدست أسماه ثم قال الله تبارك وتعالى في بيان دلائلي وحدانيته وقدرته وعظمته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 والارض بجبالها وسهولها ووهادها وبحارها وانهارها واشجارها وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر والظلمه والنور والتعاقب كل ذلك وهكذا ايضا هذه المراكب البحريه السفن الجاريه في البحر كالجبال كالاعلام تطفو على ماء البحر على سطحه وتجري فيه وتنقل الناس والاثقال من امتعتهم وتجاراتهم وما الى ذلك كل هذا ايات من الله تبارك ايات تدل على وحدانيه الله وقدرته وعظمته وهكذا هذا الماء النازل من السماء الذي تحصل به الحياة فاحيا به الأرض بعد موتها فتتحول إلى لون اخر تأخذ زينتها وحلتها وتكون بمنظر بهيج بعدما كانت قفرا يابسة ممحلة لا نبات فيها فتتحول إلى مروج وأنهار وهكذا أيضا ما نشر فيها من أنواع الدواب ومبث فيها من كل دابة بأنواع الدواب الكبار والصغار كل ما يدب على ظهرها مما تشاهده العيون وما يخفى عليها وهكذا أيضا هذه الرياح في تصريفها وتوجيهها فمنها ما يكون من قبل المشرق ومنها ما يكون من قبل المغرب ومنها ما يكون من قبل الشمال ومنها ما يكون من قبل الجنوب وما بين ذلك من الجهات وهكذا ايضا في أنواع هبوبها فمنها ما يكون عاصفة ومنها ما يكون لينا ومنها ما يكون غير ذلك منها ما يأتي للعذاب ومنها ما يأتي لتلقيح الثمار والأشجار ومنها ما يسوق المطر والسحاب إلى غير ذلك كل هذا وهذا السحاب المسخر بين السماء والأرض كالجبال يجري إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى كل ذلك آيات دلائل وعلامات تدل على وحدانيته تبارك وتعالى وأنه يسير هذه الأكوان والمخلوقات العظام تسيرا دقيقا ينبئ عن علم دقيق محيط وعن قدرة كاملة تامة ومن الذي يستطيع ان يسير شيئا من ذلك ولو اجتمع من بأقطارها من الذي يستطيع فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير فهذه آيات لقوم يعقلون هؤلاء هم أصحاب العقول حقيقة هم أصحاب العقول الكاملة أما الذي لا يعقل ذلك عن الله ولا تدله هذه المخلوقات وما يجري فيها من التصريف على وحدانية الله عز وجل فإن ذلك لا يعقل وإن كان من ذوي العلوم والمعارف الطبيعية ومن أهل الاختصاص بهذه الجوانب إلا أن هذه العلوم لا تنفع لأنها لم تدل صاحبها على الله تبارك وتعالى فالعلم شيء والعقل شيء آخر فالله تبارك وتعالى جعل ذلك آيات لقوم يعقلون وفي الآية الأخرى في سورة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 لكن الذي لا يعرف ربه ولا يذكر ربه فهذا ليس من أولي الألباب ولا يوصف بأنه من ذوي العقول الراجحات وإن كان لديه علم يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية هذه المخلوقات أيها الأحبة كلما تذكر فيها العبد وتبصر ونظر وتغلغل فكره وازداد تأمله فيها وفي دقتها وصنعتها وما أودع الله تبارك وتعالى فيها من العجائب والغرائب والحكم الباهرة فإنه يعلم أنها ما خلقت عبثا انها خلقت بالحق وللحق أن الله لم يخلق هذه الأكوان لعبا وقد نزع نفسه تبارك وتعالى عن ذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ولهذا صرح تبارك وتعالى أنه خلق ذلك بالحق خلقا متلبسا بالحق فهذه صحائف آيات يقرأها ذو العقول الكاملة وهي دلائل لولا الالف لمن قضى عجب الإنسان منها ولكن لما كانت هذه المشاهد مكرورة مألوفة لدى الإنسان كان ذلك لربما لا يلفت نظر الكثيرين ولا يتفكرون فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية آل عمران ويل لمن قرأها ولم يتفكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان القلب وقادا حيا لصار الإنسان لا ينقضي عجبه ولا يتوقف فكره من النظر والتأمل فيها ولذلك نجد أن الإنسان حينما يشاهد بعض الأمور لأول وهلة بصورة مكبرة مما لا تراه العيون المجردة يندهش وحينما يرى بعض الكائنات في قعر البحار لأول مرة يندهش ويبقى مسبحا لله عز وجل إن كان من ذوي الألباب وهكذا حينما يرى بعض المشاهد من جبال غريبة لأول مرة يشاهدها وهكذا حينما يرى بعض الكائنات العجيبة فإنه يبقى متفكرا معتبرا يقف أمامها طويلا ينظر ولكن بالنسبة لأولئك الذين يشاهدونها منذ خروجهم إلى الدنيا لا تلفت أنظارهم وتأمل هذا التوكيد في قوله إن في خلق السماوات والأرض فهذا للاهتمام بهذا الخبر ولفت الأنظار إليه فهو أمر جدير بالعناية وهكذا لو نظرنا إلى هذا الترتيب في هذا السياق بين هذه المذكورات فالله تبارك وتعالى بدأ أولا بخلق السماوات والأرض فهي أعظم هذه الأجرام ثم ذكر بعد ذلك ما نشأ عن العالم العلوي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم ذكر بعد ذلك ما نشأ عن العالم السفلي والفلك التي تجري في البحر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 النعمة إلا به أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري التي تجري الفلك تجري في البحر فوصفها بذلك وبصيغة المضارع تجري كأنك تشاهد هذا المشهد ما قال والفلك؟ وما قال والفلك التي في البحر قال التي تجري في البحر فكأنك تشاهد هذه الفلك وهي تمخر عباب البحر وهذا أمر أيضا يتجدد حينا بعد حين وقتا بعد وقت ويتكرر على مدى الأزمان والدهور وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس هذا آية بثقلها وضخامتها فالله شبهها بالأعلام يعني الجبال وكذلك تصريف الرياح من حيث الأنواع والجهات وهكذا أيضا في أوصافها من جهة لينها وعدمه أو ما جاءت له من النصر أو للعذاب أو الريح العقيم ونحو ذلك لآيات جاءت الآيات منكرة للتفخيم والتعظيم كما وكيفا فهي آيات عظيمة كثيرة لكن لمن, لمن يعقل فهذا هو العلم الذي ينفع العلم الذي يدل على الله تبارك وتعالى وهذا هو العقل الذي ينفع والعقل الذي يعقل به صاحبه عن الله فيعتبر بكل ما حوله ويتفكر فيما يشاهده ويراه ولا يكون هذا العقل معطلا عن اهم المهمات ولكنه يتوجه الى ما دون ذلك كما هو حال الكثيرين لربما يكون العقل عند الانسان هو عقل معيشي والعقل المعيشي هو الذي يوجه إلى تحصيل المعايش التي ضمنها الله عز وجل لعباده لكن العقل الذي يعقل به عن ربه هذا هو العقل الذي ينفعه أما العقل المعيشي فهذا يستوي فيه مع البهائم، فيا لها عقل معيشي تبحث عن أقواتها ومقومات وجودها وقد هداها الله عز وجل لذلك كله فالله هو الذي قدر فهدا هذا وصل الله ينفعنا ويكم سمعنا جعلنا ويكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم uponه الصالح إذا كلفكم إضافة أو سؤال نعم نعم أن من دلائذ رحمته أن بين لنا وأظهر لنا هذه الآيات الدالة على وحدانيته لكن ربط ذلك بالوحدانية أعلق من ربطه بختم الآية لأن الكلام في الآية في الأصل هو في التوحيد وإلهكم إله واحد ثم قال إن في خلق السماوات والأرض فهذه دلائل الوحدانية فربطها بالوحدانية أوضح نعم طيب لا إله إلا الله السلام